وكذلك أنزلناه آيات بينا وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والمطار والمجوس والذين أشركوا إن الله يقتل بينهم يوم القيامة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 أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أتاور من ذهب ولبلؤا ولباسهم فيها حريق